وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مفضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وَلَمحَمْدُ فِ السلَمواتِ وَالْأَرضْضِ وَعَشَ وَحينَ تُبْضِعون يُخْرِرجُ الْ الحَيَّ مِن المَيتِ وَيُخْرِجُ الْ المَييتَ مِن الحَيّ وَيُحأَبََّضَ عَعْدَ مَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْوجُ وَمِنْ آياتاتِه ফলপি তুমই তুমি ও নয়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 إَّ فِي ذَلِكَ ذ آياتَاتٍ لِقَوْم يعقلون